سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعتي واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثة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 في سدر مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا بقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن 124. فجعلناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين 125. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 126. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم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 يأكولون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب اللذين هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرئيتمنا تمنون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 يزرعونه الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون اننا المغرون بل نحن محرومون افرايتم الماء الذي تشربون انت انزلتم الْمُزْنِي أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ جَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا للمقوين.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 أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنتُمْ حِنَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فلولا 129. ترجعونها إن كنتم صادقين 120. فأما إن كان من المقربين 121. فروح وريحان وجنة نعيم 122. وأما كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين